「あしたよかったらいいな」 ع ل موسوعه النابلسي ا للعلوم ا ل ه ا ب ك ا ن ي 私 ا ل はこ ن 世を変えたのはこの世を変えたのはこの世の人たち ا 思い出を変た。<音楽> لا لي ل ا يكون غ موسوعه ل م م ي ن ي بشر ل م أ ب النابلسي كذلك ل ر ك هو ع ي ل ن ج ع ل و ي ا ل ن ا س ر ح م ة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت رسيا منسيا فناداها من تحتها ا لا تحسني قد جعل ربك تحت كسيا موسوعه ك ر ط النابلسي جريا ي ش ي للعلوم ا ل ب ش ر أ ح د ا ف س ل لذوت ر ا م ن ص و ي ا アハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ 「相手の人生を変 ي るのは誰だ?<音楽>」 م و ل و ع ه ا ل ق د جئت ش ي ئ ا ب ل س ي ا ل ل ع ر و ن م ا ك ا ن أ س ل ا م ي ه ا و م ا ك ا ن ت أموك ب ض ي ا ف أ ش س ر ت 私たちはこのように私に私たちはに私たに私たちは私たちの